ماري القبطية رضي الله عنها استقر الإسلام في مصر وكبر على يد عمر بن العاص لكن من القائل إن ابن العاص كان أول مسلم تطأ قدمه هذه الأرض كثيرا ما يسأل الواحد نفسه كيف كانت الأمور ستسير لو أن الدعوة عبطت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مصر نسيت السؤال لفترة ثم تذكرته من جديد إثر رواية إحدى قريبات العائدة من عمره لقصة السيدة المصرية التي كانت تزور قبر النبي وأطالت الوقوف إلى جوار مقامه في تبتل وخشوع أزعج حارسات المقام فأبعدنها بقدر من الخشون التي لا تشبه المكان أبدا فما كان من السيدة المصرية إلا أنها نظرت باتجاه قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلة انت اللي جابك عند الناس دي انت لو كنت عندنا كنا شلناك انت وضيوفك فعنين من جوة هذه سيدة التي قد ترى انها تجاوزت حدود الادب هي محبة بالفطرة لسيدنا النبي مثل عامة المصريين هي التي تهدهد حفيدتها على انغام متى اشوفك يا نبي اللي بلادك بعيدة فتضع في لاوعي حفيدتها فتضع في لاوعي حفيدتها أول حجر في بناء المحبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتحصنها باسم النبي حارسها هي التي تستقبل ضيفها الغالي بابتسامة بشوش احن زرنا النبي وفي نفس الوقت تعاتب على قلة الكرم وسوء الاستقبال به دا النبي فرش بيت الانسيب وهي التي تفض مشاجرات تكبر أو تصغر بالجملة السحرية صلوا على النبي يا جماعة يوم مات سيدنا إبراهيم ابن سيدنا النبي من ماريا القبطية رضي الله عنها كانت سنه أقل من عامين وكسفت الشمس يوم موته فقالوا كسفت لموت ابن النبي فقال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته بكى الرسول صلى الله عليه وسلم كما لم يبكي أحدا من قبل بكى ليعلمنا أن البكاء على الراحلين رحمة من الله كان عبد الرحمن بن عوف وفي رواية أخرى سيدنا أبو بكر قد قال للنبي أولم تنهى عن البكاء؟ قال سيدنا النبي إنما نهيت عن النياحة ونعت الميت بما ليس فيه بكى النبي فقيده وقال إنما البكاء رحمه ومن لا يرحم لا يرحم كان إبراهيم قد أسلم روحه وهو في حجر أبيه يا إبراهيم لولا أنه أمر الحق لحزنا عليك حزنا أشد من هذا وإن بك يا إبراهيم لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم دفنه وسوى تربته بيديه الكريمتين في مصر حكاية شائعة تقول إنه في خطبة الجمعة وقف الخطيب على المنبر يقول خد بالك من جيل هذه الأيام فإذا قالت لك ابنتك إنها ريحة درس فلا تصدقها فهي ذهب للقاء الحبيب فقال المصلون خلفه عليه الصلاة والسلام هذه النقطة تكشف لنا من جانب حال كثيرين ممن يجلسون في خطبة الجمعة أذهانهم مشغولة بأمور أخرى غير الخطبة لكن من جانب آخر تشرح كيف أن الانتباه كله يحدث إذا ممر اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل تجلياته طاها وأحمد والحبيب حالة يقع فيها الانتباه لا إراديا لأنه فعلا الحبيب بالفطرة في قلوب المصريين ويعملون ألف خاطر لإسمه ويتجاوزون في ذلك حدود المقبول أحيانا بحكم الأفورة فيسمون عبد النبي ويتغزلون بيجمال النبي ويقسمون بي وحيات من نبى النبي أي من جعله نبيا من الممكن أن يقسم بالله مباشرة لكنهم يعرجون على الحبيب في الطريقة عندما وصلت السيدة ماريا رضي الله عنها إلى المدينة قادمة من مصر وفي رفقتها أختها سيرين اختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماريا ووهب أختها لحسان بن ثابت شاعر الرسول أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا قريبا منه في بيت لحارثة بن النعمان وكانت جارة للسيدة عائشة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على ماريا كانت جميلة صبوحا حسنة الدين تختزل في روحها سحر مصر بأسرارها وغموضها وكان سيدنا النبي يزورها كثيرا حتى شكت السيدة عائشه فأسكنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانا بعيدا يسمى العالية ولم يثنه ذلك عن زيارتها كثيرا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فكان ذلك أشد علينا كان بين السيدة ماريا والسيدة خديجة رضي الله عنها عشر زوجات لم يهبن لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولدا لذلك اختصها بمحبة من نوع خاص أثارت غير باقي نسوته كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وقطعة غنم فكانت ماريا رضي الله عنها تشرب من البانها وتسقي ولدها وفي يوم اصطحب سيدنا النبي ابنه لزيارة عائشة رضي الله عنها وسألها أن تنظر إلى جماله فأنكرت عليه هذا الجمال فقال لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترين بياضه ولحمه؟ قالت من قصرت عليه النياق وألبان الضن سمن وبيض كادت عائشة تبكي من شدة قهرها فانصرف النبي بولده وهو يرثي لعائشة ويطلب من الله ان يهون عليها ما تكابد كانت ابتسامة ابراهيم في وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسمة ربانية من عليه الله بها ليخفف على روحه الام فقد ابنته الغالية زينب وقبلها رقية وام كلثوم وعبد الله والقاسم بعد الوفاة أراد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن ستنا ماريا فأوصى عموم المسلمين أن يصلوا رحم سيدنا إبراهيم ابن ماريا القبطية فقال إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة وإن لهم رحما لكن من أول من ذكر المسلمين بهذه الوصية؟ النبي وصى على سبع دار تمام ويفكون تكفيره عالم الدين بيه النبي تبسم يا مولانا تمام جدا ويطلبون من كل شخص ان يعامل نبيه بالطريقه نفسها وكل من له نبي يصلي عليه عين العقل لكن كاد صديقي يجن عندما قالت له والدته البسيطه في طفولته سيدنا النبي قال ما حدش يشرب من الازازه وعندما ضبطته يفعل ذلك أمام الثلاجة فانصرف يبرتم بعد سنوات كان صديقي يضرب كفا بكف وهو يقرأ في كتب الأحاديث قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة متفق عليه أي نهى عن الشرب من حفة الإناء حفاظا على نظافة وعاء شرب جماعي يعني محدش يشرب من الإزازة هذه السيدة البسيطة ربما استمعت إلى المعلومة في إذاعة القرآن الكريم وعندما حان وقت تنفيذها لم تخاطب ابنها بلغة التربية والعيب والصحة والمنظر العام واللي صح واللي ما يصحش لكنها خاطبته بلغة قانون المحبين سيدنا النبي قال ينتظر المصريون كل مناسبة تخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليحتفلوا بها حتى يوم مولده الذي حرم بعض المتشددين الاحتفال به لم تلقى دعوتهم أي قبول لدى أي شخص تجري في دمائه جينات مصرية ربما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام بدعوته في مصر لأصبحت السنة كلها احتفالات كنا سنحتفل بذكرى كل التفاتة من حضراته وكل مكان زاره وكل يوم نزلت فيه آية وكل زيجة له كنا سنقدس كل شارع مر به وكل إناء أكل فيه وكل بقعة من النيل مد سيدنا النبي يده فيها ليشرب منها عقب حادثة قطار البدرشين وقف أحد الجنود الناجين أمام الكاميرا يشكو سوء الوضع داخل القطار أصلا وفي نهاية كلامه قال مش معاملة دي احنا صعيده ونعرفوا الرسول وقبل ان يتوقف دوري كرة القدم ذهبت الى الاستاد في عز الفوضى اذ لم تكن هناك تذاكر دخول مجرد موظف امن على البوابه قلت له صحافه فدخلت ثم سال اخر كان قريبا مني وانت تبع ايه قال له انا تبع سيدنا النبي قال الموظف عليه الصلاة والسلام اتفضل وكنت أجلس مع فنان معروف في سيارته بينما أم كلثوم تغني ولما شف حدي حبك يحلالي جبسرتك وياه فتنهد قائلا عليه الصلاة والسلام ثم نظر إلي قائلا أحلى سيرة في الدنيا من ينطلق بكتابي هذا إلى صاحب مصر؟ سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد حاطب ابن أبي بلتع أنا يا رسول الله فأصبح حاطب أول مسلم تطأ قدماه أرض مصر عرض رسالة الإسلام على مقوقس مصر لكنه أبى أن يتنازل عن ملكه وأمره أن يرجع إلى صاحبه بالهدايا جاريتين ماريا وأختها سيرين ومن بين الهدايا كان بعض من عسل بنها الذي دعا له سيدنا النبي بالبركة قبل أن ينطلق الركب بالهدايا رأى حاطب في وجه ستنا ماريا رهبة ووحشة من مفارقة الوطن سألته عن سيدها الذي تفارق أهلها باتجاهه حدثها حاطب عن سيدنا النبي وعن الإسلام فشرح صدرها له فأسلمت قبل أن تغادر مصر كانت السيدة ماريا رضي الله عنها قد ولدت وعاشت طفولتها في قرية حفن التابعة لمركز ملوي بمحافظة المينيا وعندما تنازل حفيد سيدنا النبي سيدنا الحسن ابن الإمام علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية عام 41 هجرية كان مما اشترطه أن يعفي قرية حفن من الخراج تكريما لستنا ماريا وعملا بوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كان الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قد بحث عن هذه القرية بعد فتح مصر حتى وجدها فبنا بها مسجدا بعدها أصبح اسمها قرية الشيخ عبادة المعروف به حاليا كنت أتمنى أن أولد على التراب الذي حط عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريفة لكن لله حكمة في ذلك فنشأت الدعوة في محيط الكفار قسات القلب شدت أزر الدعوة وجعلتها تشب صلبة وعفية وما كان هذا ليتحقق لو كانت الدعوة قد شبت هنا في مصر في محيط المحبين المجاذيب نفعنا الله بحبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وليغفر لنا عفويتنا التي تجعلنا بحسن نية قد نتجاوز حدود اللياقة أحيانا من فرط المحبة لدرجة أننا أحيانا نتجرأ فنوسط النبي بطفولة شديدة في أصغر الأشياء اللي حب النبي سأف